بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ فاليوم ينظر الانسان مما خلق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 والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالحزر إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا